فَإِن كَذَّبُوا فَكَقَدْ رُدَّتْ ثُمَّ ذُو رَحْمَتِهِ وَاسِعَةٌ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَن قَوْمٍ مُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَطْرَحْنَا وَلَا آذَاهُمَا مَا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بعثنا قل هل عيدكم من علم فتخرجوه لنا إن تستبعون إِن تستبعون إِلا الضن وإن أنتم إِلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم مجمعين قل هلومت وداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تستبع أهواء الذين كذبوا بآياتهم والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون قل تعالوا اثلما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الا تشركوا به شيئا وبال وَتُؤْلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَاهُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُن التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون